ولا يرتاب الذين أ و ت و ا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا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 انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أ ن يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين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 وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره أكبر. الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله